Kyllä, joo, joo, joo, joo, joo, joo, لك حبيب ما نسي كلمة تهداي مع لك حبيب ما نسي كلمة تهداي أطلب الله وارتجي صبح يوم والمساء All <Marvel> mm -hmm. دومنا المساء كلمي تهداي مع الله الله وارتهيني صبح يومي شا قطره معك والسحاب يطاردك بين الشجر خالي قل زين ادعي تلعب مع قطر المطر وانت شا قطره معك والسحاب يطارد sinitä vala havana ganna ganna faraat حبيب ما نسا كل مع لك حبيب ما نسا كل مي تهدى الله ما ضمت أعيوني من طيف يا بعد كل الطيوم قلت ما مثلك على الدنيا وصيف لا حشى ما لك وصيف كل ما يا طيور لا غزال ولا, ولا معابك البشام ولا طيور ولا غزال ولا ما نسى لك حبيب المناسا الله وارتجي